بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله الله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذون قَوْمُهُمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ 117. يحسبون كل صيحة عليهم 118. هم فاحذرهم قاتلهم 124. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم 118. ولم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله 126. <تصفيق> تنفقوا 119. يقولون لئن وجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذى ма <muchas> Ah oh يَقُولُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أُتِنِي فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أُتِنِي لَأَجِلَّ قَرِيبًا فَاصْطَدْقُوا 112. والله خبير بما